إذا شفت الزمن مقفي بعينه نية التجريح رهنت النفس للعليا يلينا تموت مرهونه ترى خير الكلام الذكر واشرف مفرده تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونا ترى خير الكلام الذكر والشرف مفرده تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي موزونة يطيح المزن لكن السحابة ثابتة ما تطيح مثل مداتنا لامن عطينا جات مضمونة وانا ما نيب طيرن صادها السقار بالتلويح انا طيرن على الغيمة يحوم لونها لونه من التلميح ما يكفي عن الشرح ومن التلميح ما يجرح لي زوايا خافقي ويحطم اركونه قصيدي كان ما بك السحاب ولا استثار الشيح يمين الله لا طبع بنات الفكرة من دونها عسف القاف للمعنى مثل عسفي ببنات الريح ويجي قافي مثل شيخ بن عمه يحشمونه أنا أعشق بكل إحساس لكن مستحيل أصيح أنا لهامة عيّت تطيع الذل مجنونة إذا سدي حفظ سر الكلام ولا أحب بيح والذالي تعرفش قيمتي في روح مغبونة عجزت أداوية هات الشعوب وفكره التسليح وإذا جيتشعل هرام الظلام يموت فرعون وإذا عيا على الظامي نهر دجله وعين السيح من يلوم الحزين لن تثر من عيونه ابشبح دام ما يقبل ميول الفكر هالتصحيح وبرقاء للنجوم اللي تبى موتي على هوله ترى طعن الظهر غادر ولا يحتاج له تصريح ولد قاتل حن اشتقتل وخص جات مدفونه يقال ان الاساطير القديمه ما تبي تنقيح سنون سممت تقتل ولو ما هيب مسنونة أنا ما خفت من برد الظلوع وقسوه التبريح أنا الفض كل زفرات الغلاء يلي تعرفونه أنا خافا أن ثربيوت القصائد في مهب الريح وجرح مهجة الاحساس والقيفان ملعونه